فضيلة الشيخ عطي صقر هل لشرب ماء زمزم من آداب ولماذا يستحب الدعاء عند الملتزم دون غيره يسن الشرب من ماء زمزم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال كما في الصحيحين إنها مباركة إنها طعام طعم وشفاء سقم وقال كما رواه الطبراني وابن حبان خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم ويسن أن ينوي عند شربه الشفاء ونحوه مما هو خير في الدين والدنيا ففي الحديث ماء زمزم لما شرب له وفي حديث رواه الدار قطني ماء زمزم لما شرب له إن سربته تستشفي سفاك الله وإن شربته لشبعك اشبعك الله وإن شربته لقطع طمث قطعه الله وإن شربته مستعيذا عاذك الله وهي هزمة جبريل أي حفره وسقي الله إسماعيل ويستحب أن يكون الشرب مع استقبال الكعبة ومع ذكر الله والتنفس ثلاثا ويسن التضلع منها ثم حمد الله اخيرا وأصل بئر زمزم معروف انقذ الله بها هاجر واسماعيل من الهلاك كما يستحب بعد انتهاء الطواف وبعد شرب ماء زمزم يستحب الدعاء عند الملتزم وهو ما بين ركن الحجر الأسود وباب الكعبة فالدعاء مقبول عنده كما قال ابن عباس وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك والله أعلم.